ومنهم من ينظر اليك افحن فتهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يبني للناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبتوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإن هون اولا توصى انك فإلينا مرجعهم هم لله شهيد النار ما يصنعون ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم فاذا جاء رسولهم قضى بينهم هُنَالِكَ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وهم فله يستخيرون ساعة ولا يستقدمون قل ارئيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم اذا ما وقع امنتم به ثم اذا ما وقع كنتم لي الان وقد كنت تهتسلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذابا خلد هل تجدون الا بما كنتم تفعلون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين